بمسؤور وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون وأتينا ثم دننا قت مبصرتا بها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 ونُخَلِفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا قُوَيَّةً كَبِيرَةً وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسٍ قَالَ أَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقَ الطِّينَ الا ا هذا الذي كرمت علي لئن اخرتني الى يوم القيامه لا احتنك الذريته الا قليلا والاذهب فمن تبعك منهم فان نجانا ما جزاء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 وكفى بربك وكيلا ربكم الذي يسجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فوله إنه كان بكم رحمة